يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُنَاكِهُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إلَى أَجْلٍ بَلْ فَأَسْقِطْ وَأَكْمِمْ مِنْ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ